نعم تبايع هذا البيت فيما بينهم ب1000 البائع قال لي الخيار ثلاثه ايام المشتري قال انا لا تكفيني ثلاثه ايام يعني لا ادري اتمكن من جمع القيمه او لا فانا اريد الخيار عشرة أيام أو قال أحدهما أنا أريد أن استشير شخص والشخص هذا مسافر فما يكفيني ثلاثة أيام أنا أريد الخيار لي خمسة أيام قال الآخر أنا يكفيني الخيار ثلاثة أيام هذا صحيح قال أحدهما أنا لي الخيار إلى اذان الظهر من يوم الاثنين القادم قال الاخر لا انا ما يكفيني هذا لاني ابستشير من هو غايب عن المكان وانما اجعل لي الخيار حتى اذان العصر من يوم الجمعه فان ابطلت البيعة قبل اذان العصر من يوم الجمعه والا فقد لزم صح واحد الخيار له الى يوم الاثنين واحد الخيار له الى يوم الجمعه صح نعم ولو اشترى شيئين صفقه واحده وشرط الخيار في احدهما بعينه صح ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في احدهما بعينه صح نعم اشترى هذا البيت وهذه الأرض وقال مثلا هذه الأرض اشتريتها خلاص لي خيار المجلس فقط واما الش... لكن البيت أريد أفكر هل يناسب لي شراف أم لا فاجعل لي الخيار في البيت خمسة أيام وأما الأرض فأنا لا أحتاج أن تجعل لي فيها خيار شرط. انتهيت شريت هذا صح صفقتين اشتراهما معا احداهما عزم عليها والأخرى جعل الخيار له نعم وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول فأشبه بيع أحد العبدين وإن في غير معين منهما ما قال لي الخيار في البيت ولا قال لي الخيار في الأرض ولا قال لي الخيار فيهما قال لي الخيار في أحدهما هذا لا يصح لأنه ما جعل الخيار في معين لو جعل الخيار فيهما معا صح لو جعل الخيار في أحدهما بعينه صح جعل الخيار في واحد منهما لا بعينه ما صح لأنه ما حدد الشيء الذي جعل له فيه الخيار نعم. وإن او لاحد المتبايعين غير معين لم يصح قال مثلا تبايعا وقالا الخيار لاحدنا مده اسبوع الخيار لاحدنا مده اسبوع ما يصح لانه لمن الخيار لاحدكما ما يصح لايكم لانها في هذا جهاله مثل لو قال اشتريت احد العبدين بألف ريال ما صح حتى يعين الرقيق الذي يريده بألف نعم. وان شرط الخيار لاجنبي صح وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره فيه لانه امكن كان تصحيحه على هذا الوجه وإن شرط الخيار لأجنبي قال مثلا أنا بعت عليك هذا البيت بألف ريال لكن أجعل الخيار لأبي ثلاثة أيام أو أجعل الخيار لأخي فلان ثلاثه ايام او اجعل الخيار لوكيلي فلان ثلاثه ايام صح لان هذا الاجنبي الذي جعل له الخيار اصبح بمثابه وكيل من جعل الخيار لنفسه يقول انا اشتريت هذا لكن انا مسافر الان يمكن لا التقي بك لكن أجعل الخيار لأخي ثلاثة أيام إن اختار الفسخ فمن حقه وإن لم يراجعك خلال ثلاثة أيام فقد اختار العقد وتم يجوز أن يجعل الخيار لغيرهما وهذا سعر يقول أجعل الخيار لوكيلي أجعل الخيار لأبي أجعل الخيار لاخي ثلاثه ايام او خمسه ايام صح نعم ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الاجنبي وللاجنبي الفسخ الا ان يعزله المشترط ولو شرط الخيار للعبد ولو ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الاجنبي قال مثلا أنا اشتريت هذا البيت بألف ريال وأجعل الخيار لأبي خمسة أيام هذا الشراف الصباح تفرق هذا المشتري العصر بدأ له أن يلغي البيع قال ما في حاجة ننتظر أنا لاخرة لي في البيع فجاء إلى البائع وقال الغيت ما اشتريت طيب أنت جعلت الخيار لأجنبي لأبيك لأخيك مثلا انتظر ماذا يقول له يقول أنا صاحب العلاقة أنا صاحب العلاقة ولكن أبي وأخي وغيرهما بمثابة وكيل عني لكن أنا الآن بدالي لي أفسخ العقد فيفسخ العقد مجريه ولو لم يرجع إلى الأجنبي لأن الأجنبي جعل بمثابة وكيل وصاحب الحق بإمكانه أن يطالب بما يريد ولا يرجع إلى الوكيل ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي وللأجنبي الفسخ لأنه جعل له الاجنبي خلال المده التي جعلت له ثلاثه ايام او كذا يقول فسخنا البيع ياتي الاب او الاخ او الجار او الوكيل او الذي جعل له حق الخيار فيقول فسخنا البيع ما صح له ان يجري ذلك ما لم يعزله ان عزله من اشترط الخيار له ففسخه لا قيمه له نعم. ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي مثلا يقول هذا الرقيق عندي أنا أعتبره مثل أحد أولادي غال علي لكني مضطر لبيعه ابيعه عليك بألف ريال مثلا على اني اجعله هو الخيار خمسة ايام اريد ان يعرف حالك هل سيستريح ويستقر عندك فله الخيار هل هو سيتعب عندك فيرجع إلي فهو يلغي البيع صح لان العبد الذي هو الرقيق عاقل ومدرك فجعل الخيار له مثل ما لو جعله لأبيه أو لأخيه أو لجاره أو لوكيله فالمبيع نفسه يجعل له الخيار لأنه عاقل نعم. وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما فلا يكون لمن لا حظ له وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله إن جعل الأجنبي وكيلا فيه يقول لي الخيار خمسة أيام ووكيلي في هذا فلان صح. وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح قال أنا اشتريت لكن الخيار لأخي فلان خمسة أيام ما قال وكيلي قال الخيار لأخي فلان أو قال أنا الذي اشتريت منك لا خيار لي الخيار لأخي إن رأى أن من المصلحة إن ضع العقد الضاف وإن رأى أن من المصلحة عدم انضاع العقد لا يمضيه وهكذا فالخيار لأخي دوني أنا لا تعتمد علي في شيء ولا ترجع إلي في شيء يقول القاضي رحمه الله في, هذه الصور في هاتين الصورتين لا يصح لأن الأصل أن الحق له وهو سلبه من نفسه وأعطاه للأجنبي فلا لكن إذا جعل الأجنبي مثابة وكيل صح نعم. وان كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لان الحظ له وان جعل للاجنبي لم يصح لانه ليس له توكيل غيره وان كان العاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح الوكيل اشترى لموكله دارا وقال أجعل الخيار لموكلي خمسة أيام موكلي في الرياض فأنا أطلبه يأتي ويطلع على البيت إن ناسب له البيت فقد تم العقد وإذا لم يناسب له فأنا اشتريت له ما اشتريت لنفسي فجعل الوكيل الخيار. للمالك لصاحب الحق صح لان الحظ له وان جعله للاجنبي لم يصح الوكيل جعل الخيار لاجنبي ما صح الا ان كان قد جعل له حق التوكيل لان قاعدة في الفقه الوكيل لا يوكل الا ان جعل له حق التوكيل مثلا انت وكلت وكلك فلان في قبض حقه من زيد جئت الى زيد فما اعطاك المبلغ فوكلت شخصا اخر يستلم من زيد ليس من حقك ان توكل لانك انت وكيل والوكيل لا يوكل الا ان جعل له اذا كتب في الوكاله مثلا انني وكلت فلان ابن فلان في كذا وكذا وقد جعلت له حق توكيل الغير صح لكن اذا لم يجعل له حق توكيل الغير فلا يوكل الوكيل لا يوكل الا ان يجعل له وان جعله للاجنبي لم يصح يعني الوكيل جعل الخيار لاجنبي ما صح لأنه ليس من حقه أن يوكل وعرفنا أن الأجنبي يكون بمثابة وكيل للعاقد نعم. لأنه ليس له توكيل غيره نعم. وإن, شر... وإن شرطه لنفسه صح الوكيل شرطه لنفسه قال لي حق الخيار خمسة أيام وإن كان وكيل صح نعم. وإن شرطه لنفسه صح لأن له النظر في تحصيل الحظ وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح وله الفسخ قبل استمراره لأن ذلك كناية عن الخيار وان لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح قال بعتك هذا البيت على أن أستأمر أبي أو أخي أو جاري جاري عزيز علي ولا أحب أن أبيع بيته بيتي هذا الملاصق له على مجهول وإنما أريد أن مشاوره ان كان يرضى بجوار المشتري فبها والا فلا طيب كم يكفيك قال يكفين خمسه ايام فجعل له خيار الشرط خمسه ايام على ان يستعمر فلان بعد يوم او يومين ما التقى بفلان وما راه واراد فسخ البيع هل من حقه أم يعترد ذلك ويقول إنك شرت الخيار على أن تستأمر فلان وانت ما استأمرت فلان ما استشرته نقول له الحق لأنه هو صاحب الخيار وهو صاحب الحظ وهو صاحب المنفعة فسواء شاور أو ما شاور فله الحق الفسخ يعني إذا قال أعطني مهلة خمسة أيام استشير أبي او جاري ثم قبل مضي الخمسه وقبل ان يستشير من ذكر اراد فسخ البيع فله ذلك وان لم يجعل له مده معلومه فهو كالخيار المجهول يعني لا يصح اذا قال امهلني كم يكفيك يقول لا ادري امهلني مده معلومه يعني امهلني اجعل لي فرصه افكر واستشير كم يكفيك ثلاثه ايام خمسه ايام عشره ايام قل لا اريد تحديد لا تقيدني اجعلني في حل فتره من الزمن استشير نقول هذا لا يصح هذا خيار في مده مجهوله فلا يصح الشرط ثم عاد الخلاف سياتي اذا لم يصح الشرط هل يبطل البيع أو يصح البيع مع بطلان الشرط سيأتي هذا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم البكاء اثناء الدعاء وفي الصلاه واثناء قراءه القران البكاء اثناء القراءه ان كان من خشيه الله فهو غير مفتر للصلاة واذا كان من غير خشيه الله وبان حرفان فكما تقدم انه يبطل الصلاه يقول السائل ما معنى الخيار الخيار يكون الرجل بالخيار بين الامرين امضاء البيع او فسخه يقول مثلا اشتري منك هذا البيت بالف ريال واجعل لي الخيار خمسه ايام خلال خمسه الايام هذه انا افكر ان كان لي مصلحه في شراء البيت سلمتك القيمه وان لم يكن لي مصلحه في شراء البيت فانا اخبرك باني الغيت الشراء يعني يجعل الخيار له بين الامرين الشراء او عدمه يقول اشتريت بضاعة واشترط البائع اني على خيار في ردها اذا وجدتها في مكان اخر بسعر اقل او كذا هذا هو الخيار يقول انني اشتري ان وجدتها بسعر غير هذا او كذا فلي الخيار مده كذا بشرط ان تكون المده محدده ولا يجعل الخيار له مطلقا يقول السائل أخذت من شخص مبلغ من المال سرقة والآن أريد أن أردها فكيف أردها دون أن يعلم أنني سرقتها منه بإمكانك أن تعطيه المبلغ وتقول هذا أرسله معي شخص ما يحب أن يفصح عن اسمه ويذكر ان هذا المبلغ لك او تعطيه شخص يرده عليه وانت حاضر مثلا بدون ان يخبره ان هذا المبلغ منك اي شيء توري به لا باس عليك انما عليك ان تتاكد من وصول المبلغ اليه ولا تعطيه اياه بدون علمه مثلا أو تضعه في حسابه بدون علمه فيتوقع أن هذا المبلغ جاءه غلط فيخرجه من حسابه ويتصدق به أو يصرفه في مصالح المسلمين لازم أن يكون على خبر أن هذا المال له لأن كثير من الناس يتورع لو وجد في ثيابه مبلغ لا يعرف حاله ما تملكه او وجد في حسابه مثلا مبلغ ما يعرف مصيره ما تملكه ما يتملك إلا شيء يثق أنه له وأنت إذا وضعته بدون علمه ربما أخرجه من ملكه فما استفاد شيئا ولا يلزم أن تقول هذا اختلسته منك أو سرقته أو نحو ذلك إذا كان بينك وبينه معاملات ممكن تقول رجعت إلى حسابي فوجدت أن هذا المبلغ دخل علي خطأ ونحو ذلك أي وسيلة ممكن أن تذكرها له على أساس أنه يتملك هذا المبلغ فلا باس أو ترسله مع ثقة أو تحضره تقول أرسل إلي أرسله إلي واحد في كذا في بلد كذا في الشام في العراق في مصر في الرياض في كذا أرسله لي وقال سلمه لفلان لأنه دخل عليه بدوني علم منك ونحو ذلك يقول السائل قرأت 27 جزءا من القرآن وتوفيت والدتي فنويت أن أكمل ختمة القرآن وأهب أجرها لوالدتي فهل هذا يصح الأولى أن يكون النية لمن هو له ثوابه من حين تبدأ بالقراءة لأن المرأة إذا عمل العمل على أن ثوابه له فالظاهر والله أعلم أنه ما يملك صرفه لغيره مثل ما لو حج إذا انتهى من أفعال الحج مثلا قال هذه الحجه أريدها عن أمي أو عن أبي ما صح فكذا إذا عمل العمل وقال أريده عن كذا فيحصل عند البدء في العمل أو عند شروعه في القراءة إذا كان قراءة أو عند إخراج الصدقة ينويها عن أمه أو عن أبيه أو عنه وعن والديه نحو ذلك أما إذا تم العمل فهو لا يملك فيما يظهر والله اعلم صرفه الى غيره فتتم هذه القراءه تكمل الختمه ثم تبدا بقراءه جديده ان شئت عمن اردت مع ان الخلاف جار بين العلماء في وصول ثواب القراءه هل يصل ثوابها اذا اهداها او لا يصل والاحسن والافضل فيما فيه خلاف ان تعمل العمل لنفسك وتكثر من الدعاء لمن احببت تطوف لنفسك وتدعو لوالديك ولمن احببت تصلي لنفسك صلاه تطوع وتدعو فيها لمن احببت وهكذا يقول ان والده ما يقبل ولا يقنع بان الاموال الناتجه من الربا حرام ويسمع فتاوى من بعض الناس يغتر بهم عليك اخي الا تياس تلح على ابيك وتبين له وتقرا عليه ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من كلام العلماء الموثوق بهم والله جل وعلا يقول واحل الله البيع وحرم الربا والايات في تحريم الربا واضحه جليه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والايات المتواليه في كتاب الله في الربا وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر المسلم ان يصاب وان يبتلى بلعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم والربا خطره عظيم وضرره كبير فليحذر منه المسلم ما استطاع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين